وَإِنْ تَعْجَبْ فَانْجُبْ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا مَعَكُمْ رَاوًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ و ع تا ا ي ك من قبرهم المثلات وإن وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ این شما ما All ah! right. Thank <laughs> ما وَيُحْصَىٰ كُلُّ أَمْرٍ عِنْدَهُ want <laughs> to He's back a us if we don't. ویده والا ¡Una! غل بیران مام داده دو پای للذين استجابوا لربهم الحصن والذين لم يستجبوا